ونحن بحمد الله قائمون بالامرين مقرون لما اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرون لما انكره واما لكم بحديث عائشه رضي الله عنها أن رجلا بلغ امرعته ثلاثا فتزوجت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تحلني الأول قال لا حتى تذوق الوسيله فهذا لا ننزعكم فيه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 وسلم عليه ثلاثا قالوا أن استدلالكم بحديث فاطمة من تقيس فمن العجب العجاب فإنكم خالفتموه ما هو صريق فيه لا يقبل تأويلا صحيحا وهو سقوط النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحته وعدم ليعارضه مقاوم له وتمسكتم به فيما هو مجمل بل بيانه في نفس الحديث مما يبتل تعلقكم به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 ولم يجزن به من تقديرها من خمسة أوسق أو دونها مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى فيها عن بيع بالتمر والتمر فنذنبه في هذا الحديث سوى رواية لا يقولون به وإن قدحتم في عكمه ولعلكم فاعلون جاءكم ما لا, لا قبل لكم به من تناقضي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 وليس باول حديث خالفه راويه فنسألكم هل الأخذ بما رواه الصحابي عندكم او بما راه فان قلتم الاخذ بروايته وهو قول جمهوركم بل جمهور الامه على هذا كفيتمونا مؤونه الجواب وان قلتم الاخذ برايه اريناكم من تناقضكم ما حيله لكم في, ما لا حيلة لكم في دفعه ولا سيما عن ابن عباس نفسه فينو روى حديث مريره وتخيرها ولم يكن بيؤمه طلاقا وراء خلافه وان نوع الامه طلاقها فخنم وعصبتم بروايته وتركتم رايه فهمم فعلتم ذلك فيما نحن فيه وقلتم اني وريتكم رسومه وقول الصحابي غير معصوم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 وأن جعل المذهب تبع للدليل واستدلى ثم اعتقد لم يمكنه هذا العمل وأن قبل من قال ليس في الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يجعل ذلك ولا أنه علم به وأقره عليه فجوابه أن يقال سبحانك هذا بهتان عظيم أن يستمر هذا الجعل الحرام المتضمن لتيهير شرع الله ودينه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 فها صح لكم عن هؤلاء كلهم أو عشرهم أو عشر عشرهم أو عشر عشر عشرهم القول من نزوم الثلاث من واحد هذا ولو جهدتم كل الجهد لم تطيقوا نقله عن عشرين نفسا منهم أبدا مع اختلاف عنهم في ذلك فقد صح عن ابن عباس القولان وصح عن ابن مسعود القول من نزوم وصح عنه التوقف ولو كافرناكم بالصحابة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 لم يقل لهم إن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو رأي راعي مصلحة لأمه يكفون بها عن التسارع إلى إيقاع ثلاث. ولهذا قال فلو أن أمر إمام عليهم. وفي لفظ آخر فاجزوهم عليهم. أَفَلَا يُرَى أَنَّهَا رَأِيٌ مِنْهُ رَاعِهُ لِمَصْلَحَةٍ لِأُمِهِ يَكُفُونَ بِهَا عَنِ التَّسَارُعِ إِلَى إِقَاعِ الثَّلَاثِ وَلِهَا ذَا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 بيهو الموافق لحكمة الله في خلقه قدرا وشرعا فإن الناس إذا تعدد خدوده ولم يقفوا عندها ضيق عليهم ما جعله لم يتقاء من المخرج، وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من الصحابة للمتلقي ثلاثة إن كرّيت تقيت الله لجعل لك مخرج كما قال ابن مسعود والمعباس، فهذا نور أمير المؤمنين.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 في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك هل تحن له بدون زوج وإصابة روى أهل السنن من حديث ابي الحسن مولى بني نوفل انه مستفت عباس في مموك كانت تحته مملوكه فطلقها تطليقتين ثم عتقان بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم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 أن العبد سأل ابن عمر رضي الله عنه فقال لا ترجع إليها وإن مرب رأسك فمأخذ هذه الفتوى أن تلاق العبد بيد سيده كما أنني كان أن نكاحه بيده كان روى عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن عبد الكريم الجزالي عن عطاء عن ابن عباس قال ليس تلاق العبد ولا فرقته شيء. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريجن عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد سيدهما يجمع بينهما ويفرق وهذا قول أبي الشعثاء وقال الشعبي أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقة إلا بإذن سيده فهذا مأخذ ابن عباس لا أنه يرى طلاق العبد ثلاثة إذا كانت تحته أمة ونعلم أحدا من الصحابة قال بذلك والقول الثاني أن أي الزوجين إن رقى كان الطلاق بسبب رقه اثنتين كما روا حمد المسلمة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحر يطلق الأمثة تطليقتين وتعتد بحياتين والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث حيط وإلى هذا ذهب عثمان البتي والقول الثالث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 وفي عشر من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الطلاق والعده بالمراه هذا لفظه وهذا قول الحسن والمسيرين وقتاده وابراهيم والشعبي وعكيمه والمجاهد والثويل والحسن بن حي وابي حنيفه واصحابه فان قيل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المساله أي قد قال أبو نعوذ حدثني محمد بن سويد حدثني أبو عاصم عن جرج عن ظاهر ابن أسلم عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقان وقرؤها حادثان وروى زكريا ابن يحي سادي حدثني محمد بن إسميرين ابن سمره الأحمسي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 فيتنصف بلقه كما يتنصف نصاب من كوحات بلقه طرف المطلقة قال الطلاق يقع عليها وتنزمهم عدة والتحيين وتوابعها فتنصف بلقها كالعدة ومن نصف بلقها كالعدة ومن نصف بلق أي الزوجين كان راع الأمرين وأعمل الشبهين ومن كمله وجعله ثلاثة رأى أن الآثار لم تثبت ومن عن الصحابة